ذالِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْقُرْآنِ كُفُوهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحْصِينٌ وَمَا رَلْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أُرْسِلَتْ عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشدود وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ بِكَ لِسَانُكَ كَلِمَةً فَإِذَا بِهِ لَا يَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِي فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَفَإِنَّ ارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِبِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَنَّ الَّذِينَ سَعَدُوا فِى الْجَنَّةِ ناتي خارجين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب عطاءا غير مجد